احذر ان تكون فناء منشورا وذنبا مستورا احذر أن تكون فناء منشورة من خفيه الرياء ان يختفي العامل بطاعته يريد ان لا يطلع عليه الخلق ولا يصر بظهور طاعته ولكنه مع ذلك إذا راى الناس أحب أن يبدأوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة والاحترام وأن يأتوا عليه بالثناء الذي يحيط به ويورقه وأن يأتوا إليه ويثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء وأن يوسع له في المجالس فإذا قصر مقصر فقل ذلك على قلبه ووجد لذلك استبعادا في نفسه فأنه يتقاضى لاحترام مع التي أفها، مع أنه لم يطلع عليه ولو لم يكن قد منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس في حقه ومهما يكن وجود العبادتك كعدمها في كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعلم الله فيه ولم يكن خاليا من شوب خفي من بياء أقفى من بديب النمل وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجرة ولا يسلم منه إلا الصديقون يقف عمله مقبلا على ربه ملتمسا للإخلاف في أداء العبادة ويقف ذلك كله لكنه إذا كان بين الناس احب أن يسمع ثناءهم عليه وإقضى لهم إليه وأحب أن يرى توتعتهم له في المجالس ومسامحتهم له في البيع والشراء ولم لا اليس عابدا إذا لم يسوي عند الخلق وجود العبادة وعدمها فرياء واقع لا محالة من خطير رياء أن يجعل الاخلاص لا غاية ومطلبا بل وسيلة لأحد المطالب الدنيوية قال شيخ الإسلام رحمه الله في ضرء تعارض العقل والنصر حكي أن أبا حامد بلغه أن من أخلص لله أربعين يوما تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه قال أبو حامد فأخلصك أربعين يوما فلم يتفجر شيء فذكرت ذلك لبعض أهل العلم فقال إنك إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله تعالى قال شيخ الإسلام رحمه الله ذلك لأن الإنسان قد يكون مقصوده نيل العلم والحكمة أو نيل المكاشفات والتأثيرات أو نيل تعظيم الناس له ومدحهم إياه أو غير ذلك من المطالب وقد عرف أن ذلك يحصل بالإقلاق لله وإرادة وجهه فإذا قصد أن يطلب ذلك بالإخلاص لله وإرادة وجه كان متناقضا لأن من أراد شيئا لغيره فالثاني هو المراد المقصود بذاته والأول يراد لكونه وسيلة إليه إذا عرف أن العلم والحكمة إنما يحصلان بالإخلاص لله رب العالمين أخلص لله لأجل تحصيل العلم والحكمة فيكون ما أراده بالقض الثاني في نفسه مرادا بالقض الأول فيها ويكون إخلاصه لله رب العالمين قضا ثانيا وسيلة وسببا لتحصيل مراده وهو العلم والحكمة فلم يخلص لله رب العالمين حقيقة فإذا قصد أن يخلص لله ليصير عالماً أو عارفاً أو ذا حكمة أو صاحب مكاشفات وتصرفات ونحو ذلك فهو هنا لم يرد الله بل جعل الله وسيلة له إلى ذلك المطلوب الأول وهذا من اخفى ما يكون من الرياء أن يقصد المرء الإخلاص في العمل لله رب العالمين لا يقصده لباطل وانما يقصده من اجل تحصيل غرض الله كعلم او حكمه فلا يعد هذا مخلصا لله رب العالمين وانما هو مخلص لما قصد اليه دون الله رب العالمين وهذا من اقسى ما يكون ومن خفي الرياء ما اشار اليه ابن رجب رحمه الله بقوله قد يلزم الإنسان نفسه بين الناس يريد بذلك أن يرى الناس أنه متواضع عند نفسه وأنه هاضم لحق نفسه فيرتفع بذلك عنده ويمدحونه به وهذا من دقائق أبواب ديار وقد نبه عليه السلف الصالح قال مطرف ابن عبد الله تفاب النفس إصراءً أن ذمها على الملأ كأنك تريد بذمها زينتها وذلك عند الله سفه فهو تواضع الكاذب لتحصيل الثناء الاكذب فما يزال يري الناس أنه متواضع عند نفسه هاضم لحقها غير مدرك لشانها فيتواضع ظاهرا يحصل ثناء عادلا وهذا عند الله سفه كما قال مطرف رحمه الله وقد يدخل إبليس على المحكمين العلم والعمل بشبهة غريفة فيقول ما تظنون رياء فإنه ليس برياء في الحقيقة لأن من تخاشع منكم وتذاكى اقتدى به الناس كما يقتدون بالطبيب إذا احتمى أكثر منا يقتدون بوفه إذا وصل والحق أن الرياء لا عذر فيه ولا يصلح أن يكون طريقا لدعوة الناس والناقض بصير وقد لبس إبليس على الكاملين في العلوم فيظهرون الليل ويدأبون النهار في تصنيف العلوم وتاليفها ويريهم إبليس أن المقصود نشر الدين ورفع لواء الشريعة ومقصودهم الباطن انتشار الذكر وعلو الصيغ ورياسة وطلب الرحله إليه من الآفاق فهذا هو المقصود الأول وهذا هو المقصود الباطن وإن موها فطليا الدرهم الزائف بقشرة تموه على الناظرين أنه ذهب صراح وأنه خالص والحق أنه لا قيمة له لا اصلا ولا صورة قال ابن المبارك رحمه الله في بيان لون عجيب من ألوان الرياء الخفي قال يلتفت إليه جمهرة الخلق قال رحمه الله إن الرجل لا ليطوف بمكة وهو يرأي أهل خراسان إن الرجل لا يطوف بمسكة وهو يرأي أهل خراسان وما أبعدها فقيل له يا عجبا وكيف ذلك أي أين خراسان من مسكة فكيف يرأي أهل خراسان بطوافه وهو في مسكة قال رحمه الله يحب أن يقول فيه أهل خراسان ان فلانا مجاور بمكه على طواف وسعي فهنيئا له فيطوف بمكه ويرائي اهل خراسان وهذا لون عجيب جدا لا تخلو منه النفس البشريه وهو أقفى من ببيب النمل في النفس ينسرب في مساربها المتشعبه ويحيط بها احاطه السوار بالمعصر إلا أن يقصمه إخلاص لله رب العالمين المؤمن لا يريد بعمله إلا الله سبحانه وتعالى لكن يدخل عليه خفي الرياء فيلبس عليه الأمر ونجاته منه صعبة نسأل الله السلامه والعافية من خفي الرياء ترك العمل لأجل الناس فيكون ترك العمل للعمل رياءا فيكون ترك العمل للعمل رياءا يرأي الناس هذا عجيب قال عياض وهو مروي ايضا عن الكضي رحمهم الله تعالى ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك قال النووي رحمه الله شارحا معنى كلامه رحمه الله أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مرائم من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس خوف الرياء فهو مرائم لأنه ترك العمل لأجل الناس فهو يترك العمل رئاء الناس اما لو تركها ليصلي الصلاه مثلا في الخلوه فهذا مستحب إلا ان تكون زكاه واجبه او عالما يقتدى به فالجهر بالعباده في ذلك افضل قال الفضيل رحمه الله العمل لاجل الناس شد وترك العمل لاجل الناس رياء والاخلاص ان يعافيك الله منهما العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والإخلاص أن يعافية الله منهم وفي ترك العمل لأجل الناس وجه آخر قال به علماؤنا من سلفنا عليهم الرحمة وهو لا يحب أن يعمل إلا في محل يحمده الناس فيه لا يحب أن يعمل إلا في محل يحب أن يحمده الناس فيه فإن لم يجد من يحمده ترك العمل وكسل عنه قال علي رضي الله عنه إن للمرائي ثلاث علامات يكسل إذا كان وحده وينشط إذا كان مع الناس ويزيد في العمل اذا مدحوه كما ينقص منه إذا ذنه ينشط إذا كان بين الناس ويكسل إذا كان وحده ويزيد في العمل إذا مدحوه فما ينقص من العمل إذا ذموه المخلص لا يضع للناس اعتبارا في عمله وإنما يبتغي به وجه الله رب العالمين فسواء عنده جلوة وخلوة من سوى عنده الجلوة والخلوة فهو المؤمن حقا والمخلص صفقه ومن زاد عمله في خلوته على جلوته فهو مؤمن ضعيف لانه يترك العمل لاجل الناس واما من زاد عمله في جلوته عن عمله في خلوته فهذا مراء فادخلوا خلص الرياء الى قلبه نسال الله السلامه والعافيه المرء إذا رأى بعمله غفل عن حقيقة عظيمة شامقة وهي قلب من ترأيه بيد من تعصيه قلب من ترأيه بيد من تعصيه فهل إذا عرف هذه الحقيقة الشامقة أحد رأى بعده قلب من ترأيه وتطلب النكاس في قلبه بيد من تصيح وهو الله رب العالمين وهو الذي يصرف القلوب ويخلبها وهو وحده القادر على ان يصرف قلوب الخلق اليك محبه وموده وان يصرفها عنك سخطا لك وبغضه وهو على كل شيء قدير قلب من ولكن من تعطيه قلب من اجل بيدي من تعطيه جعلها منك دائما على ذكر حتى ان الله به افضل